بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أبرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فالسماء ذات الحبك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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين في أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فارب السماء والأرض إن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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم فيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلكه كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين